إ يَسطَفكُم يكُ لَك عَد أَ وَيبسُغ إلَيك أَبَهُ وَلسِنَتَهُ بِالس وَودُّ لَ تَكفُرون لا تَ فَعكُم أَرحابُكُم وَلا أَولادُكم يَوْمَ القِيياامَةِ يَفْصِلُ بَْنَك واللههُ بِماَا تَععملونَ بَصيل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 وَمَِّ تَعبُدُونَ مِدُون لللهه كَفرَرن بِكُم وَبد بَننا وَبد بَيننا وَبَينكُم العذاوَةُ والالبَضأَبَدًا حَد تُؤمنِن بالِلههِ وَحدَ إا قَوْون إبه مَ لأَبي إا قَولَ إبهمَ لِأَبيهِلَ السَّفرًِا لَكَ وَماَا أَملِكَُكَ منِ الله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 كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عابيتم منهم مودة والله قبير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من يَأْلِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَاللَّهُ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَهْلُ وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ففَتَحُوهُنَّ ۖ فَامْسَحْنَ بُطُونَهُنَّ فَإِنْ آمنتمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هن حل لَهُمْ مَثَلُ الَّذِينَ حَلَّلَ لَهُمُ الْوِلَاءَ وَلَاهُمْ يُحِلُّونَ لَهُمُ الْعَوْرَاتِ وَآتُوهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا حُورَ الْعِينِ إِنْ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَأَتَمَتُمُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ خَيْرٍ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيضُوا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَاقْبِضُوا فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ النَّبِيّ إِنْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 َّ وَلَا يأتينَ بِبُمْتَانِي يَفسَّرينَهُ بَيْنَ أيدين وَأَجُلِهن وَلَا يَأْتينَ بِبْتانِي يَفْتَّرينهُ بَيْ أيدينهَّ وَأَْجُلِهنَّ وَلَا يَعصينَكَ فيِي مارُوفٍ سَبَائعهُ وَالتَّوْوسِهُ الله